Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang berkata oleh kata-kata oleh kata-kata, dan tidak membuatnya وينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 نا من لدنك رحمة وهيئة لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي العذبين أحصل لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى ورابطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهه لقد قلنا اذا شططا هؤلاء وَمَن يَتَّقِ من دونه لَّهُۥ لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ وَإِذِ اتَّخَذْتُمْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَشْرَحْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا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 وَمَن يُضْلِلِ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظًا وَهُم رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِقٌ بِرَأْسِهِ وَضَرَبْنَا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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أحلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما Falya dzur ayuha azka t'ama, falya kum b'rizq minhu, lya telaff walay sharan nabhum يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أحسرنا عليهم ليعلموا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 قال الذين غلبوا على أمرهم لنتقذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقُولُونَ three,'em وَثَامِنُهُمْ Manneng, Say, Lord, أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ as قَلِيلٌ everything was left, مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا formed them, How do ثِقَ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِلشَّيْءِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ وَإِذْ قُلْنَا رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَسِنِينَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا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 وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا قُصِّبْ رَنْبَسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُو عِنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Walau tuh cuma aku falaqalbuh atas dzikirna, dan tabah wahuh, dan amrhu furqah. Wakuil al-haq min Rabbikum, fama shaafal yumuh, fama إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها، وإي يستغيث يغات بما إنك المهيش الوجوه.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 الأنهار يحلون فيها من أساور من ذاب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرقا ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائف نعم الثواب وحسن الثمرتفقاً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 وفجرنا قلاله ما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ماله وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجبت إلى ربك لا أجدا نخيرا منها من قلبه. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا lakinnahu Allah rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada walaulai id khalt jannata taqulta ma syaa Allah laa quwwata illa billah in أراني أنا أقل منك ما له وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما أُها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أَفَق فيها وهي قاوية على عروشها وي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 وَقِيرٌ ثَرَابٌ وَقِيرٌ عُقُبٌ وَضَرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ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 وَوَجَّهُ لَهُم مِّنْ حَاضِرٍ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَتَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَسْتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ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 واتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظن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 سيهم سنة الأولين أو يأسيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباقي ليدهحو به الحق. وَاتَّقَذُوا آيَاتِهِ وَمَا أُنذِرُهُ زُوَاعٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَحْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدًا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 وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وَتِلْكَ الْكُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِلْمَهْذِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْنُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيعُ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا فَلَمَّا جَاوَزَهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سافرنا هذا مصباً، قال أرأيت إذ أتينا إلى الصخرة، فإنني نسيت الحوت وما أنسيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجباً. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما خصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 طَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَقْرِقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا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 اهل قرية استطعم ما اهلاها فابوا ان يضيفوهما فان ابوا فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه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 أما السفينة فكانت لمسافين يعملون في البحر فأردوا أن أعيبها وكان وراءهم الملك وكان وراءه الملك ويأخذ كل سفينة غصبا.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 وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا Kanaloh di bumi, dan kita datang kepadanya dari segala sesuatu sebab,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 وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا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 حتى إذا بلغ بين السدين وجذ من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأذوا جوما مفسدون في الأرض فهل نجعل لك قرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سداً أَلَمَّا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرًا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَرْدًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ عَتَى إذا سوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استاعوا أن يظهروه وما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 نعيّنهم في غضب إن عذبوني وكانه لا يستطيعن السمع أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَتَخْذُ عِبَادِي مِنْ دُونِ أُولِيَيْنَهُمْ إِنَّا أَعْتَذْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْرِينَ سبون أنه من يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبقت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتقذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة ما تُلْفِرْ دُوسٍ زُلَّةٌ قَالُوا دِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولَةً قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ لَنَفِدَ البحر لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنَفَّذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَزَّدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ